وأسألك بأسمائك يا علي يا علي يا وفي يا ولي يا الله يا غني يا ملي يا زكي يا الله يا ردي يا بدي يا خفي يا الله يا قوي يا علي يا وفي يا الله يا ولي يا غني يا ملي يا الله يا سكي يا ردي يا بدي يا الله سبحانك يا لا إله إلا أنت الأمان الأمان خلصنا من النار